هم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء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 يا بني إسرائيل ذكروا نعمة يالتي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفى بعهدهم وإياه يفرهبون وأمنوا بما أنزل مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به.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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِالتَّخَادِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُوا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وَالتَّوَابُ الرَّحِيمُ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 وَأَكُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَن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 قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا ثوقيك من الطور خذوا ما أتيناكم بقوته وذكر ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلو لا فضل الله عليكم ورحمة له لكم من الخاسرين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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْفَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا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 ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة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 قل من كان عدو الله لجبر ا فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات.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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقلنا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم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 ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله مولى ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كماسوا إلى موسى من قبل وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءٌ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 أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت يهود ليست نصارى على شيء وقالت نصارى ليست يهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم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 وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِنُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَا الظَّالِمِينَ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 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن عَن عَمِلَتِ إبراهيم إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اسْتَطَفِينَهُ فِي الدُّنْيَا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين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 في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله؟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 وكذلك جعلناكم أمّت وستطل تكونوا شهداء أعلا النَّاسِ ويكون الرسول عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من يقلب على عقبه وإن كَانَتْ لك بِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ فَوَلِلْوَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوْمُ جُهَّهُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَن ما يَعْمَلُونَ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 وحيث ما كنتم فواللهجكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني وليأت من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون کما ارسل لَفِيْكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَتْلُ عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذَكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُ لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا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 ذلنا من البيانات والهداة من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 نداء صم بكم عميون فهم لا يعقلون يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون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 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ وَصِّنْ جَلَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أَفِيضُوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 والله رأف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهادوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور الرحيم يسألونك عن الخمر والمنى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 نزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وإذا طلقتم النساء. اَذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ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 يا أيها الذين آمنوا افقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا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 فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغوَتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَالَ فِي صَوْمَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الَّلَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاء هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَ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 إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف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 إن تبدو الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء أثه وخير لكم ونكفّر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.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 للفقرة الذين أحصر في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعرفهم بصيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافى.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 وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ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 فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ